بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أقنج لرب كأن سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا ورب ربت كل من طيبات ما رزقناكم. نيات لا وان غاري نتي إسنيف رزين إسنيف كن نرّا نيات لا. لله ربي كيس سنيف غلطة غلطة. واشكرو لله يجون ربي كيس سنيف غلطة غلطة. إن كنتم إياه تعبدون. يو ربي كيس سنسن. عبادة إساقوفهاك. قطع كجوت تاتي إنما حرم عليكم أقم ما الربي أسرت حرامه إيه وانتو تا نيات حرامته إيه الميتة والدم ولحم الخنزير ميتة دو تيفي أو فيندو تجتر له تروحين كثباته دون جرائم لديك تنقلقا هريرا تنقلقا و لحم الخنزير فون كاركار روضا كان نياجو رب يتنرد حراما قد يجب ماي تا رب حرام قد يتوني ماي تا در ري قبا قلتو تبشاني ادو انتهين تبشانك سا قلتو جراتاتي دعاتاتي رسول ربي حلال قلاني تنين جراني أحيلا لنا ميتتان ودمانجل حلال نوتات دوتون لماانجل انه اجراتي وتدبتان دوتون سني وان بشانقال قرطمي إرّا دبتان ربي صلى الله عليه وسلم ليني استيقى حرامته اللي ليني قد انقلا ايه ليني قد حرامته اسرت ربينكي ننو دبتان ليني انقلااني فاكيني ابق اوني كيساتي هفو قراني يوجد أن يكون هناك ستحفو ومن ردت قاسيس حراما لذلك يوجد أن يكون رسول ربي قد ما يديه مني ويوجد أن يكون رسول ربي ترانياتا رسول ربي صلى الله عليه وسلم لحم الخنزير اموت نوجو أكما تهينوته حراما اتكلاه نمتو حتى مور إساط الله قلاه نمتو قوغان إساط حراما فمن اضطر Vama uhilla lirairillahi bihi, vama karabi male wantibiro irratti rahame, gorra amelle jachun isin ratti harama, wata wansan gorra an makabira irratti rahan Makabira irratti rahan sunis, wansan harama gorra jachun hintahu jechu. Pamanit torra namni rakifamme, jo ka rakkate jachut i wanto غير باقٍ كقوف في نياتٍ ولا عادٍ كاتين جمدوا كا في كاتين مركانوا في نياتٍ ركته كنيات يجترو. يوكان غير باقٍ يجترو كقوف في نياتٍ ولا عادٍ كشفتاته شفتما في نياتٍ دنكراتي قليت يجترو. دان قرات گلاني عدوي مسلم توتت تحاني يوجر انله انتو غير باغن يوكان مسلم توتان على بااني ولا عادن مسلم توتا قرات بهني قرت ودان انتو كونله يو اكس انتن قركتين فلا اسمع عليه ناتو كيف ركنت تتنكسي. ركن حساب تيفم غوسي سجچو ايگابيلهه في برارو دافنيا تي ان الله غفور الرحيم ربينا الان ارى رمضان رحمه गोदाडा نما غير باغ يوكا ولا عاد جچاساني فينياتن ربي اسف ارى رمضان اجچو سلاون ني وام فو حرام حرام يقولون ركتنا وانسا كنعاتنا رب رحمته إساء قلت إرر إسادة براجتنا إن الذين يكتمون إسانا رويسا ما أنزل الله من الكتاب وأن ربي بوث كتاب الرأس فنبي محمد واردوئسا يقولون ومكتابك إساد ربي بوث توراة إنجيل إنكيس تتللي واردوئسا مرايو أقام موججتنا فكين يعني يرون سارانس فنبي يلا هي تدبت يهودا نكج بسيفته يوكانس نبي محمد تورات إنجيل ربين إن جرتو سجرت رئيسا كانا فرب إنكنا الذين يقتمون إسما رئيسا ما أنزل الله من الكتاب والرب بوس كتاب الراء ويشرعون به كإسام بيتة ثمنا قليلا ما لكتي ك ما لكتي كوجشنك دنيان تقوما وانكيس عبتاون هنجريب أولئك جرس ما يأكلون هنجاتا في بطونهم إلا النار غرائشاني تي إبدا مليء هما هنجاتني إبدوما غرائتك دنياتا جتو يو كان إبدا اتتاتي بياك يا ما وانتسانياتا سن ولا يكلمهم الله رب اللي هاس وقاري إساني هاس ويسيس بياك يا مادا إرتوان دلني جروف ولا يذكيهم إساني قل كل يسدلي إساني إرى ربي كنا ولا يكلمهم الله ججون وأن حاسو بريده إساني تدلني حاس وبريدا إساني جبسوا ولا يذكيهم ججون ربي إساني فارسو الليه انتاتي دلقا إساني فقط سنساني تل كل جدون تادي ولهم إساني في عذاب أليم عذاب جبين ملاس سو إساني في جراء أولئك ورث فعمد بتمكانه والسفام الذين اشتروا الضلالة بالهدا ورر جلنا والعذاب بالمغفرة ورعذاب ربي بيتة أرارة مربيتين أكنجت جلنا قبة قجل مئسني عذاب فلة أرارة مربيئسني يجتود فما أصبرهم على النار ما لتقط الإنسان صبر في شيء بالدرت استفهام لكون التعجب يعني استفهام تعجبات لين كثير فتوجدون ما صبر في شيء. مؤمن توت أجر إبى عذاب إنسان قل شهجة تني الرت سبران كنا أجر إبى جتتو سجرا ذلك بأن الله نزل الكتاب وانت إنسان بدنياتني عقست عذاب رت سبراني ونتوت عمد بتمسن تياني بأن الله نزل الكتاب سبب رب كتاب بوسي في حقان ربنا الآن كتاب حق أنبوثي إردت والأبني وإن الذين اختلفوا في الكتاب إساناً كتاباً كيسدت والأبن يقول إن إساني قريباً كيبسي سوران يهودان لنصاراً أمن تير رنجرتو جد نصاراً يهودان أمن تير رنجرتو جد أقصدت والأبن جدت جركني وان رب أن كتاب بوسى كتاباً كيسات والأبن رب أن أكتبتك وانتوه تدب تمثاً إسان الرد يقول الذين اختلفوا في الكتاب إساناً كتاباً كيسات والأبن يهوداء بانه يهوداء الذين أخبروا نصاراً كتاب إساني ومتقان قبوين وكان مشركتهم اتباعنا القرآن يكون شعريدا يقانس حريدا لأن الرت والابن كناب وإن الذين اختلفوا في الكتاب يسأنن كتابك يثتي والابن لفي شقاق بعيد فعلا فجوت هرت جهن حكره حكره حكاني حالات جهنجدو جريسني ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر غارين تاني أن تولوا وجوهكم اذ يرو سددتم فولكيسن غراجلجون قبل المشرقي غربا والمغربي غرا ديها يهودا في نصارات يو ابل ماكنت ما غراجلني هاث وباقي سن النبي محمد يرو قبلا غراجلن كانا ربينكن خيرين غرا بها غرا نصاران غراجلت غا جا بيها غرا يهودان غرا قال توغرا قالني صلاتو متي يهودان يروسنئ تقبلان نساني بيت المقدس بيت المقدس يهودا مدينه جرنيف غرا ديحات ايسان الراجرا كانق تقبلان غرف غرا جار قالو متي ولكن البر من امن بالله نما خير تيج نما ربتي واليوم يا والملائكة والكتاب كتابا في ملائكات نما أمني كتابة ذرقوا في مراء والنبيين نما إرقمتوتهم دت أمني تقوطوا دعون كفرين وآت المال كهروا على حبه قد جالة ذوي القرب آنائساتي ككني نما إساتي آن في رئيساتي واليتامى نما يتامى كني والمساكين وابن السبيل المسكينة فيه نما كراد المسافرين فيه نما كنتي ونما قاريدة والسائلين نما قلته فيه نما كنت وفي الرقاب قبر بلسومس كي ست اللي نما ما اللقا كنت يوقاني وفي الرقاب ججون ما رايو أماما نما قبر ما الرأفبتو فترقو في فيه وقام الصلاة وآت الزكاة نمثلات واجبات الزكاة واجبا كنته والموفون بعهدهم وارعهدي ثاني قوته إذا عاهدوا ويتعهدي قلن ربي في نماك الله والصابرين وارعوصوا في البأساء يروهي من ثاني ابتجاباته والضراء ويتلبين إسانت همات وحين البأس ويتلل إسانت جبات ورأبس أولئك وروا ور عن أما دبتكنا أنهمم الذين صدقوا ورأ إيمانك أمنجتك ست لغا دبت وأولئك هم المتقون ورسل ور ورربي صدات وجده أما وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ججون كني هرون جركنا كنا كراس نيوماتين واجبوما وآت الزكاة بكجدت كان الرأرغن وآت الزكاة زكاة واجباتي قاعد شدراس نيومان واركنة ججورا والموفون بعهدهم والرَّحدي إسانيك والرَّحدين كن لا تشيو كن ما قالني فيه كرب إسانيتي قالني لي يجتؤ والرَّجوده جرسيني والرَّإيمانه وجا قبو وأولئك هم المتقون جرسيني والرَّوجاء ربي إساني صداته مجر ربي نلآن ور إس صداته أتاسي الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته